على اللي عنده نخ وشعامي والارض بتلخص تلي ما في عنده كرامي واللي ناوي على الموت يتحدى رجال الشبيبة واللي ناوي على الموت يتحدى رجال الشبيبة الله الله الله الله تحذر جال الشبيبة واللي ناوي الموت يتحذر جال الشبيبة الله الله الله, الله